فالفقطه آل العون ليكون لهم عدو وحدنا إن العون وهامان وجنوبهما كانوا خاطئين وقالت في العون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو ولدا وهم لا يشعون واصبح آب أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فأطرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناطحون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 ودخل المدينة على حين غفة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغازه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكثه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه غائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرقه قال له موسى انك لغوي مبين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 قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليغتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها قائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توده القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مجينا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما قطبكما قالتا لا نسي قالتا لا نسي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك تأيما الأجلين قضيت فلا حدوان علي والله على ما نقول وكين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة موسى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني أنا الله رب العالمين أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي فلما رآها تهتز كانها جان ولا مذبرا ولم يعطب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 وأخي هارون و مني لسان فارسله مع يرد ان يصدقني فارسله مع يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد شد عبدك بافيك لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن سبحكم الغيوب فلما جاءهم متابعينا بيانات قالوا قالوا ما هذا إلا سوء مفترق وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره فِي في بِغَيْرِ بغير الحق وظنوا أنهم لَا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس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 وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطوب إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا هنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى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 إنه الحق من ربنا إنا كنا من قدره مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويبرعون بالحسنة السيئة ومما رتقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 فولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رذقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تستم من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 كل رأيتم إن جعل الله عليكم النهارا شردا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تنصبون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوه ولتبتوا من فضله ولا لكم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وندعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قالوا نكان من قوم موسى فبغى عليهم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 ولا ينفها إلا الصابرون. فقد به بني وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مته بالامس يقولون ويكن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.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 كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون